الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ, الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم, يقدم, لكم يقدم لكم هذه المادة محمد رسول الله محمد رسول والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تمل وحياته لا يسأم منها مؤمن وكلما قرأنا سيرته وتكرر الكلام ازددنا شوقا وكأننا لم نسمع هذا الكلام من قبل في رحابه صلى الله عليه وسلم سنقف مع خلق من أعظم الأخلاق التي تميزه بل تميز كل من أراد أن يكون قائدا بل تميز كل مسلم تواضعه صلى الله عليه وسلم التواضع خلق النبيل وقيمة الرفيعة ترفع من صاحبها من تواضع لله رفعه وتواضعه صلى الله عليه وسلم تلقائي ليس فيه تكلف وأدبه جم إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال فانه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينه وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة ويعني أوروبا برناتشو صور ومظاهر التواضع في حياته صلى الله عليه وسلم عديدة وسنقف مع بعضها أول ذلك أرسى دعائم التواضع وحارب الكبر والمتكبرين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر عجيب يعني حارب هذه المسألة وأنهم يبعثون يوم القيامة كأمثال الذر ولا مكانة لمتكبر في حياته صلى الله عليه وسلم ثانيا أعطى التواضع زينة قال صلى الله عليه وسلم في حديث رجب المصري طوبى لمن تواضع لله في غير منقصة وذل في نفسه من غير مسألة وخالط أهل الفقه والحكمة ورحم أهل الذل والمسكنة يعني يورك إنه لما تتواضع ماك تتواضع فرق بين التملق وبين التواضع فيزول بينذله للناس داير لي حاجه ده ده ده ما متواضع وهذه الصوره الثالثه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع المحتاجين الذين لا يحتاجوا لهم المحتاجين اليه انت لما محتاج يزول انت بتتواضع له غصب عشان تطلع حقك لكن رسول كان محتاج يزول فلذلك يتواضع مع من كيف يكون هذا التواضع انظر كيف يعامل الخدم يعامل الرقيق يعامل الأطفال أولاً كان صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة ما لقي طفل إلا وسلم عليه وما لقي أحد إلا وابتداه النبي عليه الصلاة والسلام بالسلام تلك شوف الأدب ده شوف التواضع ده يا أخي في ناس رافعين نخارة والله ما عندهم الحب دي دليل على إنهم رافعين نخارة يعني أنا أول رافعين نخارة ليه لأنه ما عندهم حاجة الزول الكامل ما أسطن برفع على الناس ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحه دا الإنسان المتواضع حقيقة كانت الجارية في عقلها شيء يعني النوع المساكين ديك كويس تأخذ بيدي تقول أريدك في مسألة ما يقولون إخواننا لمن شفعكم مننا ونحن برانا مشاكلنا كثيرة ونحن برانا مسؤولياتنا عظيمة لا يمشي معها عشان شنو تقول الشفع بيضحكوا مني فقط تسوق رسول الأمة عليه الصلاة والسلام وتاخذه بي... تأخذه من يده يمشي معه بلا انت قيس الشده على ناس نافخين روحهم بدون حاجه كده قيس الشده على وين انت بس تعشوف سال عن امراه سوداء كانت تقوم المسجد بتنظف الجامع قال لهم وين المردي قالوا ما كده. قال هلأ أنبأتموني واخبرتموني قال له يا اخي انت مشغول والجهاد والدوله والوفود وانت مشغولياتك كثيره قال دلوني على قبرها يا سلام للطواضع جد دلوني على قبرها ذهب الى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها وقال ان هذه القبور مملوءه ظلمه وان الله يجعلها نورا بصلاتي عليها يا خنكين حكيم كان يجيب دعوه المملوك ولو على كراعشات كان يقبل الهديه يا لكن عجيب تواضعه اصلا شوف المتواضع وتواضع مع الناس شوف الزول بتعامل مع سواقه كيف بتعامل مع الغفير كيف بتعامل مع الخدم الموجودين في البيت كيف وإليكم هذه القصة البديعة التي أخرجها الإمام مسلم في الصحيح المقداد بن الأسود قال أتينا وبعض أصحابي نخدم النبي صلى الله عليه وسلم وده شرف والله والله شرف كان بيخدموا شوفوا بيخدموا ديل قال فكنا نحتلب اللبن نشربوا ونبقي له فيشرب من فضلتنا بالله نبي عظيم يشرب من فضلتنا ناس يعني حس والله في ناس عوافين عوافين شديد في مكة في حجة الوداع لما طاف طواف الإفاضة لقى العباس بن عبد المطلب بسقي الناس من زمزم والسقاية هي لبني هاشم أصلا الرفادة يعني كلا الناس والسقاية لبني هاشم فلما نطلع الدلو الناس ماسكين الدلو في أطراف أيزو ماسكه الدلو أصابعينه خشج ودلو داري يشربوا من من زمزم والرسول ده يشرب العباس داري يدفق الموية دي ويجيب للرسول موية كاملة ما فيها حاجة قال أسقني من التي أدخل الناس فيها أيديهم بلا لجك زيده يا أخي لك أنت حجيب فالمقداد خلى فضله الفضلات الفضل بتحته في يوم من الأيام قال المقداد شربت وشرب اصحابي وابقينا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه لكن الشيطان قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد من يدعوه وانت لا تجد من يدعوك قم واشرب قال فقمت وشربت فلما شربت ضيق علي الشيطان الدنيا قال لي تشرب نصيب النبي صلى الله عليه وسلم يا مقداد انت اوكي تشرب تشرب حق الرسول قال واخبرني ان النبي سياتي الينا وأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو علي قال فما استطعت أن أنام فانتظرت حتى جاء وفتح الإناء ليشرب فلما لم يجد نظر إلى السماء وتمتم بكلمات قال المقداد قلت الآن يدعو علي وأهلك فقمت وقلت يا رسول الله نظرت إلى السماء ودعوت قال قلت اللهم اسك من سقاني وأطعم من أطعمني قال المقداد فجريت فلم أجد إلا حلوبا من الشات كان لرد لي في الليل ذاك من حقه من حجر رسول الله قال فحلبت له وأتيته باللبن فشرب وأعطاني وشرب وأعطاني حتى شبعنا ثم قال يا مقداد هل لا أصحابنا قال يا رسول الله شربت وشربت وليس لي في الناس شيء ثم جعل المقداد يضحك حتى سقط على الأرض فسأله النبي عن الخبر فأخبره بالقصة محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على علمي والله هذا التواضع فضل شنو بعدها فضل نمارس هذا التواضع نعيش هذا التواضع هيئته يرجف واحد منه يقول له انما انا ابن امراه كانت تاكل القديد يعظم لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم يخصف نعله بنفسه يجيب النعال ويدقها ويفلي ثوبه ويخدم اصحابه هل ممكن نعيش هذه المعاني ولا ما ممكن إذا كنتم تحبون النبي صلى الله عليه وسلم فعيشوا هذه القيم وهذه المعاني في حياتنا وما أحوجنا لذلك أسأله تعالى ان يهدينا لاحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو ويصرف عنا وعنكم سيء الاخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا هو وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم